<تصفيق> <تصفيق> الحمد <أيه> <أيه> <أيه> <أيه> لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد فهذه ليلة التاسع من صفر العام التاسع والعشرين من بعد الأرض يوم ألف من الهجرة ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في شرح كتاب الله من نص عمدة من كلام خير الأنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصلاة لغة تن. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في شرح متن العمده ابن قدامه ان اصل معنى الصلاه اللغه الدعاء هذا اصل معنى الصلاه لغه تن. وقد جاء كتاب الله عز وجل لإثبات هذا المعنى للصلاة كما قال سبحانه وصل عليهم إن صلاتك فكنوا لهم وخفة معنى الصلاة في الشرع في الافتلاة لأنها يعني لها صفة مخصوصة وهيئة مخصوصة بشرائط مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم يعني هي هيئة مخصوصة من الأجازة لها شرائط مخصوصه تستفتح بالتكبير وتختم بالتسليم وهي الركن الثاني من اركان الاسلام كما ثبت هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحيه وايضا جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل المشهور كما صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاه الى اخر الحديث والصلاه هي عباده من اجل العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل ولذلك جاءت في المرتبة الثانية بعد الشهادتين في أركان الإسلام وهي العبادة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بأن فرضها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى عند سدره المنتهى فشرفت الصلاة بأن عرض الله سبحانه وتعالى بنبيه أو برسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فوق سبع سماوات فليفرض عليه هذه العباده الجليله العظيمه <تصفيق> وكما هو معلوم ومشهور في حديث ليلة المعراج ومن حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين ان الله سبحانه وتعالى قد فرض في اول الامر خمسين صلاه ثم لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام، حمك فنفح الله، فنصحه نبي الله موسى، فقال له إن أمتك لا تطيع ذلك، فرجع إلى ربك فسله التخفيف، ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فخفتها سبحانه وتعالى من خمسين صلاه الى خمس صلوات في اليوم والليله وقال هي خمس وفي الاجر خمسون لا لا يبدل القول لدى العليم الخبير سبحانه وتعالى فمن فضله ومن منه عز وجل انه جعل فضل الخمسين صلاة أو جعل فضل خمس صلوات كالخمسين صلاة، وأراد أن يعرف عظم قدر الصلاة، فليقرأ كتاب محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى <تصفيق> الذي سماه بتعظيم قدر الصلاة. إنه من أجل ما أُلفه أو ما تُلفه في هذا الباب ومن أجل مصنفات الإمام محمد بن نطر المروضي رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا من المؤلفات الجليلة في هذا الباب كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن قيم الجوزيه رحمه الله و وصلاة قيل في يعني بيانها وفي تعريفها أيضا إنها وصلة أو نا يعني سميها وصلة لأنها وصلة بين العبد وربه. من فض الله على هذه الأمة أن جعل الله هذه الصلوات الخمس المفروضة هي كالنهر الجاري الذي به تغسل خطايا العبد كما ثبت هذا في الحديث الصحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه في كل يوم أيبقى من برامين شيء قالوا لا قال كذلك الصلوات الخمس هي كفاره للخطايا وايضا ثبت في حديث اخر أنهم صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا <تصفيق> اتنبت الكبائر <تصفيق> والأحاديث في فضل الصلوات الخمس وفي فضل الصلاة عموما أحاديث كثيرة يطول المقام بذكرها ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى في باب المواقيت من كتاب امزه في الاحكام اقرا <سؤال> علينا والله الله. اللهم على محمد الدين والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه باحسان الى يوم الدين كتاب باب الصلاه باب المواقيت An-Abi Amru al-Shaybani Wa ismuhu Sa'adu al-Nu'iyasin sahibu haar Wa asyara bijadini Wila dhabi abdillahi Maksroori Qala Saaltu nabiya sallallahu alayhi wa sallam Ayyul amali ahabdu ila Allah Qala assalatu ala waftiha Quddu Thumma alif Qala dikul walidaini قلت ثم أيس قال أنتهزت في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استفدته لفعلني <تصفيق> في هذا الحديث وأول حديث في هذا الموقف. <تصفيق> أخرجه البخاري في رحمه الله تعالى في كتاب المواقيت من الصحيح ودور عليه بقوله فضل الصلاه لوقتها وفي قوله هنا سالت النبي صلى الله عليه و اله اي العمل احب الى الله يعني هذه الروايه هي التي عليها جمهور الرواه ممن راوا هذا الحديث وجاءت في روايه اخرى اي الاعمال افضل في هذا الحديث ذكر ثلاثة أعمال بدأ بالصلاة على وقتها وقد اختلفت الأحاديث في هذا الباب في بيان أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله فجاء في حديث ابي هريرة أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و عليه, و عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ثم سئل فأي الأعمال أفضل يعني بعد الإيمان بالله فقال جهاد في سبيل الله قيل له ثم اي قال حزم الدين وايضا ذكر الحديث ابي قتاده عند مسلم ان النبي أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الاعمال عند الله ايمان بالله او قال جهاد في سبيل الله وايمان بالله واخرج النسائي في المجتبى وكذلك في الكبرى ليس صحيح من حديث عبد الله لا حديث عبد الله الحبشي أن النبي صلى الله عليه وآله وثلّم قال نعم من حديث عبد الله ابن خبشي الضبط والصحيح خبشي مضمم ألحاء اليسى الحبشي من حديث عبد الله ابن خبشي الجش عمي نعم من حديث عبد الله ابن خبشي الخف عمي مع جرح من حديث عبد الله ابن خبشي الخصعمي نعم هكذا اخرجه نسائي نعم أنه صلى الله عليه واله وسلم الى اي الاعمال افضل فقال ايمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجه مضرورة نعم وثم احاديث اخرى في الباب <تصفيق> يعني في بعضها بعض والبعض قد يصح <تصفيق> فذهب بعض اهل العلم كما ذكر هذا الحافظ بن الحجر في فتح الباري الى <تصفيق> ان وجد الجامع بين هذه الاحاديث ان يقال أنها تختلف من مقام إلى آخر أو كانت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم تختلف حسب السائل وحسب الوقت الذي سئل فيه ف... فقيل مثلا إنه لما شرع الجهاد وصار فرضا على المسلمين وكان يعني أن المشركون تاهبوا لقتال المسلمين فكان الجهاد في ذات الوقت هو أفضل الأعمال على الاطلاق لأنه قد تعين وصار هو فريضة الوقت وقد يقال أيضا إن أصل هذه الأعمال يزمع في الايمان فالايمان يشمل كل هذه الأعمال فأن الإنان كما هو معلوم من عند اهل السنه هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فكل هذه الاعمال تدخل تحت مسمى الايمان فقوله ايمان بالله او ايمان لا شك فيه من حقق هذا الايمان واكمل او استكمل هذا الايمان فمن باب اولى ان يحافظ على بقيه هذه الاعمال ان يحافظ على الصلاه على وقتها وان يبادر الى الجهاد اذا فتح باب الجهاد وان يحافظ على الصدق وعلى الزكاه وان يحب لله الله وان يبغض في الله كما قد جاء في حديث اخر ايضا ومن حديث ابي ذر ان افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله ولكن اسناده ضعيف لا يصح ولكن في الشاهد أن كل هذه الأعمال التي تعد من أفضل الأعمال يجمعها الإيمان بالله و وكما يعني بيننا وقال القاضي يعني إن العملية تختلف وتختلف, وتختلف من شخص للآخر وتختلف من فتختلف من زمان إلى زمان. فمثلا الذي ليس عنده القبر على الجهاد إن لعجز أو لمرض أو لأن الجهاد ليس مقاما في مكانه أو في زمانه فيقال له إن أفضل الأعمال في حقك الصلاة على أول وقتها أو على وقتها وإن كان عنده القبر على الحج يقال له إن الحج المبرور ومن أفضل الأعمال لك عليك أن تحج خاصة إن أنكم قد حج حجة, حجة الإسلام ويقولون إن أفضل الأعمال المتعينة عليك الآن فالإصارة فرضا عينيا, عينيا عليك ما دون تقادرا أن تحج حجة الممرورة هكذا يسمع بين هذه الاحاديث <تصفيق> وأول هذه الأعمال المذكوره في حديث النفوزن الصلاة على وقتها. هكذا جاءت الرواية في الصحيحين، وقد روى هذا الحديث أو جاء هذا الحديث من طريق شعبة. يعني مضار الحديث على شعبة. و. جمهور اقطاب شعبه رووا الحديث بهذا اللفظ الصلاه على وقتها وجاءت روايه انه اخرجه هاتين في المستدرك فيها الصلاه على اول وقتهم هناك من ضاعفه هذه الروايه لهذا اللفظ من ناحيه الاثناء او يعني قال بمخالفتها لما رواه الجمهور الرواه عن شعبه وهذا لمن, لمن قال بالفارق بين اللفظين من ناحيه المعنى فاختلفت معنى الصلاة على وقتها من ناحية المعنى هل على هنا يفهم منها أي أن الصلاة في داخل الوقت على مدار الوقت هي المقصودة بالأفضلية يعني أن تصلي الصلاة في وقتها دون أن تخرج عن وقتها من أول الوقت إلى آخر الوقت. وقال آخرون: بل إن على هنا هي لمع لمع لمعن الاستعلاء يعني لمعن الاستعلاء يعني أفضلها على وقتها أي الصلاة التي في اعلى الوقت اي تأول الوقت و هناك رواية اخرى ايضا احجاز لغ الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها بالله نعم الصلاة لوقتها طب ذكر الامير الصلعان هنا على قول ابن ذقيق العيد عن هذه الروايه الصلاة لوقتها نعم لما ذقيق العيد قال هو أقرب لأن يستدل به على, على تقديم الصلاة في أول الوقت من اللفظ الأول من اللفظ الصلاة على وقته الأمير الصنعان هو قائلا قوله هو الأقرب أقول وده الأقربية أن اللام للإستقبال مثلها في قوله تعالى فطلق فطلقوا هن لعدتهن فالمراد مستقبلين لوقتها يعني اللام هنا للإستقبال أي استقبلوا الصلاة في أول لوقت وهذا المعنى ايضا قد نقله الخاصه بن خزف فتح ذلك لكن هناك من ضعف ايضا روايه الصلاه لوقتها فطلقهن لعدتهن <تصفيق> يعني ولكن الشاهد <تصفيق> أن الظاهر من هذا الحديث من قوليه الصلاة على وقتها أنه يفهم منه أن الصلاة إذا أقيمت في وقت الاستحباب المناط بها فهذا هو من أحد الأعمال إلى الله لأن لكل صلاة من الصلاوات الخمس وقتاً مستحبا أو مستحب أن تقام فيه يختلف من الصلاة إلى الصلاة فلاكم تاجد تختلف عن صلاة الظهر عن العصر عن المغرب، عن المشاء فلكل صلاة من الصلاوات الخمس وقت او وقت فضيلة كما قال العلماء فالعلماء قسموا الوقت الذي هو عليه مضار الصلاة أو مضار يعني زمن هذه الصلاة إلى وقت فضيلة الذي يسمى أيضا وقت استحداث <تصفيق> وإلى وقت إلى وقت اختيار وإلى وقت ضرورة نعم فالذي يظهر ان الفضل المذكور في هذا الحديث هو الذي يتعلق به وقت الفضيله او وقت الاستحجاب الذي يختلف من صلاة الى اخرى وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة وقد اعتقلت مزيد بيان ان شاء الله لهذا التقديم في, في الحديث الثالث وقد ظهر ابن التقديم العيد هنا في الشخير إلى قول يعني هو قد يكون شاذاً أو يعني قد يكون مخالفة للصواب في مسألة الأفضلية للأعمال المرصورة في هذا الحديث، حيث ما نال إلى أن الأعمال المرصورة في هذا الحديث هي تتعلق بأعمال الجوارف فقط، أو هي يعني قد خضلت من هذا البس هذا الحديث جمعاً بين هذا الحديث وبين حديث أفضل والأعمال إيمان بالله. فكانه أراد أن يجمع بين الحديثين وبين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضها فقال له فإذا يعني هذا الحديث مخفوفا بأعمال البدن تبين من هذا الحديث أنه لم يرد أعمال القلوب فإن من عملها فإن من ومن عملها انه افضل أفضل كما أو قد ورغ في بعض الحديث في بعض الحديث يذكرون مفرحا به يقتضي الحديث أن يورير الذي ذكرناه آنفا، فتذيل لذلك لذلك الحديث أنه أريد بالأعمال ما يدخل في أعمال القلوب أريد بها وهذا ما يختص بعمل الجوار. وقد أحسن الربّع على هذا الكلام الأمير الصنعان. الله تعالى حيث بينا انه لو كان هذا المعنى صحيحا لكانت الصلاه خاليه من اعمال القلوب وهذا باطل بلا شك لان الصلاه كما بينا هي تدخل في, في مسمى الايمان هي تعد من ايه من الايمان والايمان اعتقاد من القلب وعمل بالجوارح وقول باللسان المسؤولات تستامنوا على الثلاثة تستامنوا على قول اللسان وعلى اعتقاد القلب وعلى عمل الجوارح فلا وجه لتخصيص هذا الحديث بأعمال القلوب أو بمعذرة بأعمال الجواف وبلا شد. ما ذكر بعد ذلك من الاعمال في ترتيب الافضليه بعد الصلاه على وقتها حيث ذكر ذر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ثم بلا شك من افضل الاعمال ولو لم يكن من فضيله ذر الوالدين الذي يستلزم ترك العقوق بين أن الله سبحانه وتعالى قد قرن اا النهي عن الشرك بالله من نهي عن حقوق الوالدين في كتابه في بعض مواضع لكشف هذا فضيلة البر بالوالدين وجذرا وتخويفا من عقوق الوالدين أن الله سبحانه وتعالى قرن بين النهي عن الشرك به سبحانه وتعالى وبين النهي عن عقوق الوالدين لذا ف كما ثبت أيضا في الحديث الآخر أن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عفوق الوالدين نعود بالله من هذا العقوق وأيضا الجهاد في سبيل الله يعني هو ذروه استنام الإسلام بلا شك وإذا تعين كما بينا سابقا اذا صار فرضا عينيا على من تعين عليه الجهاد يعني إذا أعلن الإمام أو الحاكم الممكن من حكام المسلمين النفير للجهاد وصار متعينا على بعض المسلمين فصار في حقهم افضل أفضل الاعمال الأعمال ففيه تبذل النفس وبذل النفس إلى شك يعد قربة من اعظم القربات التي تقرب إلى الملك الحكيم العظيم سبحانه وتعالى ولكن الجهاد الذي هو يعده من أجل الأعمال والجهاد والمصروف كما هو معلوم ليس الفساد الفساد ليس مشروعا فضلا عن أن يكون من أجل الأعمال فليس يعني قتل قتل المسلمين الآمنين أو قتل الجزء من أهل العهد من الكفار ومن أهل الكتاب ليس جهادا وليس مشروعا فضلا عن أن يكون من أجل الأعمال وكذلك أيضا تخريب من المسلمين أو تحريقه ممتلكات المسلمين، ها باسم إنكار المنكر وباسم الجهاد هذا ليس مشروعا فضلا عن أن يكون من أفضل الأهماء، ولكن الجهاد المقصود والجهاد الشرعي، ها، بقواعده اللي المعروفة والمذكورة في أبواب الجهاد في كتب الفقه وكذلك في بعض كتب العتاق. وقيل كما ذكر النقيه ليلونه ان فضيله الجهاد تتمثل في انه وسيله لغيره وليس مطلوبا لذاته قال قيل انه يعد من افضل الاعمال على الاطلاق بالنسبه للوسائل بالنسبة للاعمال التي هي من الوسائل الى غيرها لان وقيل انه وسيله لاعلاء كلمه الله ووسيله لنصر دعوه الله وهو وسيلة لإقامة الإيمان بالله في أرض الله يعني. ومن هذا الباب عبده من أفضل الأعمال من نحيط الوسائل يعني هذا وجه أيضا يعني أوجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر في هذا البدء ننتقل للحديث الحديث التالي عن آلية رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمنوفينه متلفعات متلسعتين قرء نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من المؤمنات نعم ها نعم نعم متلفعات ببروتهن نعم هذا يعد ناعة للمؤمنات ها أتمن من المؤمنات متلفعات ببروتهن ثم يفجئنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أهل من الغلال من ما يعرف أحد من الغلط ما يعرفهن أحد من الغلط نعم المروط أكتية معلمة أكتية معلمة أكتية معلمة تكون من خذ وتكون من خذ وتكون من صوف ومتلفحات متلفحات والغلط اخطلاط دياء الصبح لظلمة الليل نعم في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حديث <يؤال> عائشة هنا رضي الله عنها بيان حكم وقت الفضيلة لخلط الفجر فظاهر الحديث يدل على أن وقت القضيرة أو وقت الاتحباب بصلاة الفجر أنه بغلط حيث ما كانت تحكي أو تصف الوقت الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر يعني الذي يظهر أنه كان يداوم على هذا الأمر بقولها كان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يصلي الفجر الى اخر الحديث فهنا هذا ال... هذا الصيغة الاستم... تفيد الاستمرار والغلط كما بين الحافظ عبد الغني المقدسي هنا اختلاط بين الصبح وظلمه الليل انه كان يصلي في اول وقت الفجر يعني عند اول وقت يعني مجرد ان يدخل وقت الفجر لعده بفتره قدرها قد انس رضي الله عنه كمان في الحديث الذي ذكر فيه وقت الصخور فضرب خمسين آن حيث سئل كم كان بين نعم نعم كم كان بينه فصحور رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت الاذان فقدره ب 50 ايه ولكن هذا هذا فيما بين الفطور ووقت الاذان وليس ليس ليس في الوقت الذي بين الاذان والاقام طيب و يعني هذا الحديث بمفرده يدل على فضيلة التغليث بفجر والتغليث هو كما بينا يكون أن يصلى الفجر في أول وقته يعني بمجرد أن يظهر أو يسطع الفجر يعني أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بعده بقليل من فترة يعني وزيزة يعني الذي يظهر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلى الفجر, يصل الفجر. في أول وقت، و ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث فكما في مسائل ابن هالئ أن يسابوري للإمام أحمد الجزء الأول في الصفحة في الصفحة في الأربعون ان الامام احمد سئله أو ساله ابن هان عن التغليط او عن صلاة عن صلاه الفجر بغلط فقال حديث التغليط او حديث الغلط اقوى من يقتن اقوى من حديث الاصفار فقد جاء الحديث رافع ابن خديج في السنن باسناد الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا بالفجر فإنه أعظم إنه أعظم للأجر أكثروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وأيضا يعني جاء هذا الحديث برواية الأخرى فيها جاء في سنن أبي داود وقد يكون في المسنة كذلك في المسنة لمن أخلب بذلا من, من أكثروا جاء بلظب افضحه افضحه بالفجر فالليه استهر عن ابي حنيفة انه اخذ هذا الحبيب الحبيب اكثره بالفجر فكان يبتحبه ان يطلع الفجر يعني قبيل طلوع السن يعني كان يذهب أن, أن, أن يتم الإصفار بالفجر إلى أن يسفل أو قبيل إصفار النهار أو الضوء وخالفه جمهور اهل العلم منهم الإمام أحمد كما بينا وكذلك مالك والشافعي فذهبوا إلى, إلى العمل بحديث عائشة هذا أي بالتغليل الى ان افضل او الى ان وقت الفضيلة للصوات الفضل يكون في بغلق او بغلق طيب وايضا يعني كان من من قال بقول ابي حنيسة اهل الرأي من اهل الكوفة نحو ابراهيم النخي يعني ننسب هذا انجاء هذا عن ابراهيم النخي وايضا عن سكان الثوري وعن غيرهم ونقالوا بالإصفاظ <تصفيق> وقال نقل هذه الأقوال ونقل ايضا ما جاء من أقوال الصحابة بالأسانيد <تصفيق> الإمام ابن منذر في كتاب الأوفر في السنن وكذلك نقل ايضا هذه المذاهب بتفصيلها في كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف، ومن أجل كتب ابن المنذر بعض الأوصت أو على الأوصت، فمن أجل كتب ابن المنذر في سونهم، وكذلك الإشراف على مذاهب الأشراف، وكذا قد طبع إن كان الأوصت لم يطبع كمنه حتى الآن، فطبع منه خمس خمس مجلدات. ثم طبع المجلد الحادي عشر وما زالت المجلدات التي في الوصف يعني ما وصلت إليه نحطها. ووكان و وكان سهل المساعد ربي الله عنه كما جاء هذا في البخاري أخرج هذا البخاري رحمه الله تعالى. نو كان يقول كنت وقت مع اهل ثم ما يكون بسرعه الا الا ادرك الصلاه او الا ندرك الحج مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني يريد ان يشير الى ان يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في الإقامة الفجر لدرجة أنه كان يتصحر مع أهله ثم يعني يعني رغم أنه كان يعني يسرع في الصخور أو في تناول الصخور مع أهله يعني يعني لا يكفي الوقت. الى انه يذهب الى المسجد اذ يجب, يجب ان النبي, النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في صلاه الفجر فهذا ايضا يؤكد حديث عائشه انه كان صلى الله عليه وسلم يغلب للصلاه ولكن ولكن التغليب لا يعني ان تصل الصلاة قبل وقتها ولكن التغليب المقصود به ان أنه اذا ثبت دخول وقت الفجر يقينا لا شكا ولا تخنينا يعني ثبت ظهور الخيط الأبيض في عرض السماء و... وبزغ أول ضوء من الفجر وانتفر على ضوء السماء هذا هو أول الفجر أما أن يعني أن يحتج مختد بحديث التغليف التغليس هذا إلى يعني كما قلت كثير أو تقديم وقت الفجر إلى وقت مبكر قد يكون قبل الوقت الفعلي في الفجر الحقيقي فهذا بلا شك يعني لا يستدل به وليس فهذا هذا الحديث دليل عليه. فالمقصود هو وأن يصلي بعد أن يفقه وقت والفجر الحقيقي الحقيقي ليس الوقت الكاذب ليس الفجر الكاذب ليس الفجر الكاذب. فالأسف يعني في بعض بلاد الإسلام كما قال هذا بعض أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كذا ل ل العلامة الطقي الدين الهلالي ضح الناتع طويل. في هذه المساله, المسألة توقيت صلاه الفجر خصوصا في هذا الزمان بينوا ان بعض بلاد الاسلام في هذه التقاويم الرسميه التي تصدر من, من اداره النقوص الفلكيه هذه أو ما. <تصفيق> ما هو العلاقات التي هي يعني من هذه الادارات في بلاد الإسلام قد يحدث في وقت الفجر شيء من يعني من الخلط أو من التبكير الزائد وقد يكون قبل الفجر الحقيقي قد يكون يعني هذا هذا التوقيت في بعض البلاد هو يعد موافقا لوقت الفجر الكاذب وليس الفجر الحقيقي ولكن هذه المساله تختلف من مكان الى وتختلف يعني من موطن الى موطن ف... فلذلك يعني الذي يعنينا الان ان الفضيله هنا تتعلق بدخول الفجر وقت الفجر الحقيقي فاذا دخل وقت الفجر الحقيقي فالمستحب كما جاء في هذا الحديث وكما ايضا ثبت في حديث سهل المذكور أنسا أن أن يغلب الإمام بالفجر ولكن ما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث الآثار؟ نعم ذهب يعني بعض يعني بعضه ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كما في عن الآثار. إلا أن المقصود أو إلى أن وجه الجمل بين حديثين وأن يقال إنه يغلس بالصلاة ثم يصير القراءة كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحياناً بالستين إلى المئة في صلاة الفجر <تصفيق> إلى أن يسقرا جداً. يعني يخرج من من الصلاه في وقت الاثوار فهنا يعني ياتي حديث راقه بن خذيج اسفرو بالفجر كانوا اعظموا للاجر فيقول الاثوار اي الخروج من الصلاه عند وقت الاثوار وقد ثبت هذا فعلا من فعل ابي بكر رضي الله عنه لما صلى في يوم كما اخرج هذا ابن ابي سلبه إذا أخرجه الطحاوي في شفح المعاني أنه فل مرة حتى كادت الشمس تطلع فقيل له بعدما خرج لقد كادت الشمس أن تطلع فقال إذا أشرقت إذا طلعت لن تجدنا غافلين نعم وأيضا ثبت عن عمر رضي الله أنه كان يغلف ايضا بالفجر وايضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا تيقن دخول دخول وقت الفجر غلف او صلى الصلاه في اول وقتها كما ذكر هذا نافع عنه وايضا ثبت عن ابن عمر انه قال هو نوصل الفجر الاول وقته اي في غلط مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ابي بكر ومع عمر قال فلما قتل او فلما طعن عمر اكثر عثمان بالفجر وعن علي بن رضيعه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قد امر نعم قنبر قنبر اا اكثر بالفجر فكما ظهر لكم من هذه الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا على التغليف كما أخبر بهذا ابن عمر وأن الإصفار إنما عُلِف في عهد عثمان رضي الله عنه وعلى التغليف جمهور الصهابة على القول بالتغليس في في الفجر ولذلك. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لما أورد ادله أذلة أفريقين كما في كتابه شرح عن الأفاظ وأورد نفس ذلة به الأبي حنيفة قال في اخر الكلام أوراه في أخر كلامه أثرا عن إبراهيم النخعي بإثناء صحيح جاء فيه أن إبراهيم قال ما اجتمع الصحابة على شيء ما اجتمعوا على التنوير على التنوير على التنوير ففكر الطهطاوي التنوير هنا في اخر ابراهيم بانه بان قال اي انهم اجتمعوا على انهم على ان يغلسوا بالصلاه ثم لا يخرجون منها الا في وقت الافطار يعني عند بزوغ او ظهور النور فهذه قلاصة أقوال أهل العلم في هذا الباب وأيضا يدل على صبيلة أو على أن وقت الصبيلة يعني نستجروا الغلق الحديث الكابل حديث جابر رب الله عنه أنه أنه قال الصبح والصبح والصبحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط أيضا فأكد حديث عائشة. وأيضا التحاول بعد أن ذكر أثر ضيون أخي هذا الذي أشرنا إليه عذا القول هذا أي, أي, أي, أي, أي, نعم أي أن, أن, أن تبدأ الصلاة وأن يبدأ بالصلاة في وقت الغلس ثم يخرج منها عند وقت الإصفار عذا هذا إلى أبي حنيفة نفسه وإلى أبي يوسف ومحمد من حسن الشيبان واخذ أبي حنيفة <تصفيق> وهذا غريب. قال <تصفيق> المشهورة على ابي حنيفه خلاف هذا. <تصفيق> وايضا من قال من هذا القول من الاحناف من المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في التعليق الممجد على موطئ محمد من هو موفق محمد من هو محمد صاحب الموفق اللي بعلق عليه ابو الحسنات نحن ذكرناه منذ لحظات معدوده في كلامنا السابق. محمد بن حقل الشايدان و... وكما يظهر لكم إن أغلب أهل العلم على هذا القول بل كما ذكرنا الآن التحاول نفسه قد عز هذا إلى أبي حنيفة وإلى صاحبين ممن قيل في... لن قيل قالوا بالقول الآخر ف... فإن صحت هذه النسبة كما قال التحاول فيكون على هذا القول يعني لإمة الاربعه ومن قبل الجمهور واصحابه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ثبت صحته <تصفيق> <تصفيق> قال ابو دقيق الايد هنا والغلس والغذش متقاربان حيث جاء في رواية الحديث أبي هريرة الغذش وقيل إن رواية الغذش هذه غلط والشاهد يعني أنه قال والغلس والغذس متقاربان والفرق بينهما أن الغلس في آخر الليل وقد يكون الغلس في آخره وأوله وأما من قال الغبس بالسين المهملة فكما قال المذقف الإذن فغلط عندهم يعني ذي خطأ نفتح بها إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وصلّم وصلّوا على أله وإله أخذرك أكبر هناك من المؤمنات المترفئات وهنا